نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن إن دوى النفير في رضا الله نسير نبتقي دوم الرضا همنا نصر الشريعة نحن إن دوى النفير في رضا الله نسير نبتغي دوما الرضا همنا نصر الشريعة همنا نصر الشريعة نحن أنصار الشريعة أوم حربٍ ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة أوم حربٍ ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن نحن لا نخشى للشهادة سريعة نحن حصون نحن لا نخشى المنهول للشهادة سائرون بخطى نحن حصون بخطاح حث سريع بخطاح حث سريع نحن انصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن انصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين نحن أحفاد البراء a Muzanadil وابن زيد bni نحن للدين Arabi. Nephnu a Dínl زيد al وابن زيد Muzanadil نحن أنصار الشريع او محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريع او محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة لله جنود نحن في الحرب أسود أن حماة ديني نذود وسنمضي في الطليعة نحن لله جنود نحن في الحرب أسود أن ديني نذود وسنمضي في الطليعة وسنمضي في الطليعة نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم قيّع وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون. وسنصلهم نقيع وسنصلهم نقيع نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة. أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الواسعة وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الواسعة.